بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحان والقمر ذات وَمَا انَابَ إِلَّا لِلَّهِ الله الله الله وَلَّى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها وان القمر اذا تلاها فَأَقْفُرُهَا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَكَانَ قول لنن و But quel bu far